بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فطالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا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 سيعودون برجال مِنَ الجن فزادوهم راقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا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 ربِّ فلا يخاف بخسا ولا عاقا وانّا من المسلمين ومنّا القاسطون فمن أسلم فأولائك تحروا رشدا وامّا القاسطون فكانوا لجهنم حطبا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 قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي إِنْ أُجِيرَنِي مِنْ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا إِلَّا بَدَظًا مِنَ اللهَّ وَرِسَالاتِ وَمَيْ يَعَْسَِّ رَسُولَهُ فَإَِّ لَونَ رَجَم وَمَيْ عَْسن رَسُولهُ فَإَِّ لَونَ رَجََّ مَ خَالدِينَ فِيهَا أَبَدَا حتى إذا رأوا ما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 من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا